الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجنعين وعلى آله وصحبه همنه تدى بهديه واتسنى يوم الدين أمنا بعد لا تقبل شعابة عمدي النسب بعضهم لبعض فالأب يسهد للإبن والإبن يسهد لأبيه والأم تسهد لابنها والجد من الاداء حول اليمات لا تقبل الشهاده طول فرع وان نزل. والدليل على ذلك قوله تعالى اشهدين شهيدين من رجالكم فان لم رجلين فرجل ومراه يكونان من الشهداء والابن الابن المتهم فما نقض الشهاده وغالبا ما تسمى هذه سمى سميها العلماء شهادات التهم من العلماء من جمع هذه الاوار تحت اصد سنه والتهم فإنما قال في التهمة قال التهمة من جهة الضبط كرماز المغفل وخفيف الضبط الذي نذكره من الصمت الله في الشرخ الخدم وذلك جعل من أنواع التهمة تهمة البعضية البعضية هي شهادة الله لولده والولد والده فهي تهمة البعضية أن يكون الشاهد بعضا من المشهود الذي أو, او يكون العبس فحين إلى الله تقضي الدليل الأول آية البقرة وهي في نصر السعادة والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا حاطمة برعة مني والبرعة من الشيء قطعة من معناه أن الأب إذا شهد لي بي كأنه شهدني نفسي وقد قاله صلى الله عليه وسلم إن أطرنا ما أكلتم من كفسكم إن أولادكم من كفسكم فجعل الولد مع والده في الشيء الواحد وهذا يدل على ان البعضية موجودة بالتهمة ورد, ورد الشهادة وليس يد الإنسان لمشيه واختلف الإنماء رحمه الله هل الشهادة شهادة الوالدين مردودة للولد والولد والوالدين مردودة بأصل الشرع على ظاهر آية البقرة أم أنها مردودة لفساد الزمان وحسول الجيدة واظهر الضوابط ان الجمهور رحمه الله كان مختلف في قولهم يقرون شهاده الولد لوالده والوالد لولده ثم لما ظهر فساد الناس من كان من ذلك هذا وشين اذن كقوله البقره غالبا الا من جهذت شر الجنان لانه في الأصل ردده وقال لما ثم اختلاف الحكم اختلاف الجنان والمكان والتقوى انها ردت في الاصل لذلك اصر على ابي رجل عاش انه أعصى شريحا من القضاء ثم رضي عنه رده في قصة المشهورة حينما شهد الحسن والخصين لأبيه لأبيهنا في قصة الدير فانتنع شريح رحمه الله من قبل شهادتنا فروض أبي رب العالمين وقال أترد شهادة سيد شباب الجنة فروض أليه من هذا ومنعه من القضاء ثم رده وعلى هذا الوجه يكون أن السلب فعلاً كان يردون الشعاب وغير الصناع كل هذا أنها مغضوبة للأصل ولم ينسى السلب جعل الوالد مع والده كالشيء الواحد وقال إنه ما فاطن برعة من غلء فنلا يشهد لنفسه وهذا أقوى من جهة الدليل نعم لا. ولكن لا. والد الحديث هي أقوى لولده فإذا سهد على ولده الأب يشهد على ولدي في هذه الحالة بجريء وأو بأق فما تقبل شعاله. إذا من رب هنا إلا كانت له لا عليه ومن هنا جألوها هذه موامع في بعض دون الكل فتطلق شهادة الوالد على والده والوالد على والده لأنك فيه منتفية بل إن غالب الظل أنه صادق لأنه مع العاطفة ومع المحدة مع الشزقة ومع ذلك الشهد عليه فدل على قوة صدقه وغالب على بلن أنه صادق ولا شهادة أحد الزوجين مفاحبين الزوج لا يشهد الزوجة الزوجة لا تشهد الزوج وكان الزوج في قضية في الشركة في مام وما في الأنواب فجاءت لها قالت أنا أشهد. في هذه الحالة إذا قالت أنا أشهد فإن الزوج لا ينفق عليها وما إذا ثبت الزوج منتغي لها فحي لمتهمة أعادي يسمونها التهمة المنفعة تكون بجلب منفعة او دفع مغربة فترد شهادة الشهدية تكون بجلب منفعة على نفسه سواء كانت أساسا او كدعا أساسا كدعا نشر الشريف بشريتي فإن المام اللي هو في اسبط سيكون قسمة بين عضل الشريف هذا في الأساس او يكون تبعا لأنه سيحصل منفعة من وراها للشهادة بتكفي جلب المرأة من نفقة زوجها عليها وكذلك اشهادة الزوج من ومن الظلمان ننفرح من شهادة الزوجة لزوجها وشهادة الزوجة زوجتي لكن بشهادة الزوجة زوجتي وزوجة زوجها ما يشبك أن النسوه ما قد تكون بعيدة خاصة إذا كان الزوج معه في الأضانة والاشتقام أما الدليل على عدم قبول الشهادة من هذا الأصل العام في الزوجة زوجتي والشريكي الشريكي ونحن ذلك في حديث الحاكم في مستدرة والصحة أو غير واحد مع العلم أن النبي حديث بهرورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز أي لا تقبل ولا يؤمن بها لا تجوز شهادة ذو الذن ولا ذو الحن في حديث المستدعة الأول حديث به داود والثاني وهو قوله رب النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخادم لأهل بيتي فقول الخادم لأهل بيتي أنه يستفيد من هنا أخبر جواب نسألة الزوج تستفيد من مال زوجها قالوا لأن الخادم سينتذر من مال سيدي ونحن بعثنا عشانا إلى البعث لأن الخادم ليس في الزوجة الخادم من خلال الأصل اتبعوا لسيدي أنك ما ملك ولكن الزوجة لا أنك ملك ما ملكت الا ان شبهه الناقه موجوده القادم فاذا قيل بتعليل للحديث استقام ما ذكرناه والسلام عليكم وسلام عليكم اذا المرء له لا عليه ينمو الى نفسه مع او يترك عنه روابط ولا عدو على عدو يجب نفسي نفس شريكنا شهيد بان شريكه اعطى العامل اجره ومن شركاء النجار فحينئذن إذا لم تثبت هذه الشعادة سياراً هو وشريكه أجغط الخابل العيني دمل لهم رجل بيتاً أو عمارة فقال صاحب شريكه البيت الحقا فقال ما أبيتني فقد سميقوقه حينجي شوء فجاء بشريكين والعمارة بين ثلاثة فجاء بشريكين فالسري كان إلى قبل الشعادة ثم وجعل وراء لأنه يجب عليهم الثلاثة أن يتقاسموا قيمة البناء والعمارة وقيمة الألعام لأنه كان الدعياء مالا فقال الشريكة قيلة الشريكة أحضر شهودة فجاء لشركائه فإذا فبث لو شيء فبث بالشركة استحقاقهم على قد حسطين من أصل الشركة فحين إذن لا تقبل لمن يجب لنفسه نفعا ولا لمن يدفع عن نفسه بارا ولا عدو على عدوه كم الشهد على مخدفه وارفقه على الطريق عليه لا تقول شهادة أدو على عدوه الأدو على عدوه العدو تحمل على الأذية والضرب وعظمها أدوه أدوة الدين ومنهما قال برب الشهادة بأدوة الدين أقدر بشهادة أدوة كافر على المسلم وإما بالمسلم العدو على عدوه يختلفت عباراتها الأدوة تكون طبعا دار غروعة واضح من جهة ان الشخص يفرح لمساء الشخص ويحلم ويغتم والعياذ بالله المئمة تصيبه فإذا الزبط هذا يتكلم بسلام ويرى منه انه الاولي بهذا الشيء ويصرح لانه عدو اما بيقراره انه عدوه او تحدث بينهما خصومة حين ايضا نفقد الشهادة وعلى عدوه هذا النوع من الشهادة اكثر هناك لا تقبل شعابة من نجوه لنفسه نفعه أو يشعر عن الظران في وجايد النجو هما الأدو على أدوه والأول الوالد لولده وتقبل شعابة الوالد على والده وهما الأدو على أدوه لا تقبل لكن شعابة الأدوه لأدوه تقبل أكس ما تقدم وهذا يضم على مثل قرارة الإمام أبو البركات سحمى الله المفتاح الخنابلة منه خلال نفيس جدا دي باب الشهادات في المحراب وايضا ما العمل عليه الايمان بعبد الله تبارك في الورك فذكر ان لم اكن سعود لاكن سعود او في مساله التوحيد الحديث قلب الدنيا هو المتهم وقد الاخره لا تجوز شهاده خص من لا والظمين هو المتهم من الظنة وهي الظهنة كما قالتها وما هو على العيد بالظمين يعني بمتهم كما قالت شهادة خصم الظمين الخاصة من العدوة وصارت أصلا في رجل شهادة العدو على عدوه ومن هنا حصل اتفاق العلماء على العدو وقبول شهادة من فضل عدواته على عدوه أما بالنسبة للتهنة من هم من ومن هم من بيق ومن هم من توسط ومن لغ الوسط وقدرش نجد بعضهم حتى تجد بعض من توصي عمر غريبا قال بعضهم لا تقبل شهادة من وبيع الأكسان الأكسان أكسان الموتى قل لماذا قال له يتمنى موصل السبينة لأنه هو إذا ما يربح سوق هو الذي يباعها إذا ما حصله هو ما يتمنى في وبيعه ومن هنا قال له تقبل شهادة في أشياء يعني دمى هذا عمر ينضغي على طالب العلم والنشم البي التقي النقي السوء الروبي أم يتبه بهذه المعيات من الناس حتى في طلب بعض يتحدث في العلمات في الدعاة في, الدعاة في الدعاة من أقول ضيقة وفاهم ضيقة يؤدي عدد فيه الشيطان يعني يقول إنهم إذا ذاغ الأخيان يعني إذا ما ما حصلناك في سدسوقهم إذا كسدسوقهم يتضرر إذن هو خالد أنه يتمنى بناترسي إذن الذي يغسل الموتى ويأخذ أجرى نفس الشيء وإذن عنده في الواعج الموتى ويغسل الشيء تدخل جزين عنكي هذا توسر في إعمار التهمة وذكر هذا طبعا هو من يلتقى للمنظرات وكذلك الضادقة ولكن هذه الأمر في قتب الهقاة رحمه الله طيب لا تنقصنا قدر العلم لأنه الآن مبدأ يبين وعند الوشي جمع على قاعد رأسه مبدأ يقربه لا تجد عنده بعض العذر لكن ليس كل عذر يقبل فهو قد يتحسي عامة الناس شيء من هذا من العسدين لكن نشيذ الأصل لا تعتبر التهمة موجبة للضبط إلا إذا قويت وعلى فلا سرب الشهادة بالمثلقة التهمة بالنسبة أن تصرر التهمة لتكون معثرة في شهادة الشهادة إن تظهر من ساحب الهدي الله وعروضه وعروض بينا رحمه الله بعد أن ذكر أن شهادة العدو لا تقبل ضابط العدو والذي يصبع في تسيب الرجل ويثبت عليه الشهود أنه شرع حينما صار حاجف على خلال أو اغتمت حينما صار خير له فحين يثبت أنه عدو لأن هذا يسمونه جلال كالظاهر على الباطن وقد قاله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظاهر الناس فإذا وجد رجل أصابره مكروه فوجدنا شخصا فرش وصرق بهذا بالعلم أنه أدوه لهم أنه ينصد الشكر وبلغوا أنه معني إذا كان مثلا شخص يظلم ويأذيه ويبتهده وداعي متدي عليه وبلغوا ما يسوق ويعيق عن أذيذيه فصدد لله شاكر أن الله تطعانه جادره طبعا نظار من ممكن أن تقبل لكن من السنين أن تقبل لكن إذا كان عنده وبرك وشكر الله هو يعني دعوا وبرك من هذا عز وجل يؤدي ودعوا من يؤدي في حصل ضرر له فنفرح بهذا فرح بسبب ذلك قال تعالى لا أحب الله الجهر بشيء من ظلم حتى لو تكلم يعظوه ففيه إذا كان أبدى فرحه بنعمة الله عليه أن الله انتم على ذنب إسرائيل بهذا البناء عنه اشاء انهم انتصار على العدو فاذا كانت هناك عداوه وان ظلم بي عداوه وفرح الانسان اذا قدر اشتغل ويرق التفكير انما تؤثر طبعا يؤثر في افخ حتى لو كان صالح من حقك مدى ان تشرح ان عدوك يكلفه لا عندك ولو كان مشنا عندك شعو مغذي يتهمك بالباطل يقول عندك يفهمك في عقيده في كتاب في عشرات العدلاء قطع ان هو فهذا رحضة الله سبحانه على أزاحه عن شعاظهن هذا لا يتبع من قص الله هذا شغل صلاة الله عنه لكن لو ثبث عن الإنسان أنه هو فرح وقترن فما فيه شبهة الأدوى يثبت عنه عدو مثالك الحكم يجيب أنه يجيب أنه يجيب أنه لكن المسألة من هو الضعب تقدم نظر عن كومه مشروعا بالإنسان أو غير مشروعا هل أنه غير مكذا الله نعم قال <تصفيق> الله أخبرك الضراء قد يجينا ونصار به إلا أربعة نعم هذا بالنسبة لمسأل اتفاق الشهادة لا يكمل في به أن فلان من أقرأ النهم جامحة سيؤخذ بالإقرار إلا أربعة شهوث وذلك المصر يتمون على ذلك من من يأتوا الذين يرون عزيزهم من من يأتوا أربعة الشهادة فجدوا بثنانين جدا فمسألة أن شعاب في الجنة لا تقبل له تقدم معناه إلا بالجنة أربعة, أربعة عدود أولا اختصت شهادة الزنا بخصائص في العدد أربعة ثلاث أخبر شهادة الأقل من أربعة لذلك لما حصل رجوع الشاهد عند عمر وهو الشاهد في شهادتي على المغيرة أحمد الله عمر أن الله لن يصلح محمداً عنه صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعد موته وردت شهادته مجلد حد الألف هذا أصل أجمع العلم عليه أنه لقب قريبا أن تنفرد انها الخاصة بالذكور إنها طبعا نسم بطيطة الحدود انه ولا يقبل فيها الا الذكور ولا تقبل فيها اربعة شهادة في الانوان انه نجد في الفدود والفدود تنفرد لانه ولا فيها الا الرجال ولا النساء فيها ايش هدون الاربع شهادة على الزيناء ووصفون اربع ما ذكرناه فيما تقدم وغسفي <تصفيق> على من تهيئين طبعا جرام وعفي على من أتى بهينه لأنه هذا كله ليس بحب أنه تعزيه هل يختل أولاد كله قد تقدمنا عنه لأنه جثبت بشهادة وجدهين أنه أتى بقرة أو أتى بقرة عنه لذلك فإنه يقام يعجره القاضي بناره وقلنا أن تعزي لكم بالقتل وراء النسى حتى تطلق وإذا قل يطيل أن التعزير يكون بما يتناسب مع خالي إذا كان مخصني وقتله فلا يبقى. لكن هم دي يمنا من إتيام الذهيمة فيه التعزير وعلى هذا لا يجب أن تكون فيه شهادة فكرة كاملة ونصدق في ذكين بفردين والتقصر وما ليس بعقوبة ولا مال ولا أتقل به المال واصلع عليه إذا كي كان الكلام ده روعه في مقوله ان نستدم وندار ونساق في البلد تفضل هذا هذا كله بالمشي بالحدود من غير هنا اتولى كان قسم شيء ذعلان ان كلام انتقل امامي كذلك ايضا السرقه شيء ذعلان على السرقه شيء على شخص من شرب الخمر والعياذ بالله هذا المشكل الجراءه بالنسبة لفقوص شهد اثنان على بيع او إيجارة أو هيدة أو صدقة أو رحية أو مكاح أو ذلك كل هذا تقبل فيه شهادة الاثنان لا الاثنان لا يقبل الزمان وما يقبل بني في الزيء والأذر والخيار ونزه والخيار فيني ونجلي ونجلان أو أبنه وحورتان ويمين وإبلاعي هما يتوقعون من السهادة بالنسبة للسدود لا تقبل فيها شهادة النساء لا يقبل فيها شاهد يمين لا يقبل فيها من شهادة رجلين السرقة لا تثبت بشهادة أربعة منسة ولا بمرأتين مع رجل فلا تقل فيها شهادة منساء وهذا له فتنة أن المرأة وهذا عمر ينتجه لو طلاب العلم لأن كثير من أعداء الإسلام يتكلمون عن الشرع من لما تغرم المرأة وشاهد وجوههم فليس هناك شرع أكمل, أكمل من شرع الله أزيجي. وهو الذي أعطى كل الذي حقا ولذلك لا تقبل شهادت المرأة في الحدود بسبب وتقبل شهادتها في الأنوام وغيرها السبب ولو كان المرأة بذية المرأة هم شهادتها مطلقا ولكن ما قبل شهادتها حيث أغلب على الظلم الوفيق بقولها وربت حيث كان العكس المرأة في طبيعتها وجدلتها ليست خطجة يرضى من يرضى من يسرق الله تعالى يقول وليس اذكر كالانفاء هذا سرع الله نصر الله عز وجل ليس كالانفاء لا في التكاريس ولا في القدرة والتحمل والصفات والذلك جعل الله من الشرائح ويرتصر رجاله من النساء هذا لا ينقسم الله أبدا هذا جاء من الحبل الذي قامت عليه صناعة الأرض أن الإنسان يكلف ويحمل ما يبيت المرأة فيها ضعف خلقها الله ضعيفا والله يسلق من الشاء يسلق القوي ويسلق الضعيف ليس من خلق الضعيف ويقول يا ربين خلقتني ضعيفا دل عليها مرزا لي يسلق خلق الرجل في العصر وخلق المرأة من الرجل وجعل التكليم للرجل ما يستطيع أحدا يقول لماذا يفضل الله المرأة عن الرجل الرجل عن المرأة نفضل بتفضيل الله خلق أدم بيدي ونه خديم الرسول وأشجد له مناعكا فالخلق الأصل في الخلق تبرز ثم قال خلق من هذا الجهال يكتنون إليها كأتبع العجل وهذا يربع من يربع يسخط من يسخط هذا نفس القرآن هذا النصوص الذي يرده فعالإنسان من يمسده لا يجاني في الدنيا ولا يحابه من كل الحق ولا يجاني الإسلام غريبا وإله وغرب نذار السيئة ذلك. هذا نشر القرآن يدين على أن القصل بحق الرجل لأن المرأة خلقة من الرجل وحق الرجل عن المرأة عظيم إذا ثبت هذا الصفات الموجودة في المرأة ليست الصفات الموجودة في الرجل ولا يستقبل معنى في القضاء ولكن الصدق كان في صدق النقل يمكن أن يكون رجلا لأن المرأة بعيفة لا تتحمل القضاء قال تعالى قلم منشأ في الخلية وهو في الخطان غير المدين أول من ينشأ في الشلية ممن الذي يتحلى ويتغيها المرأة وهذه الحديثة هكذا خلق الله لا يجب أن نشكل إله الرجل أول من في هو في الخسام غير مبين لحكذا اختشننا يستطيع أن يدين عن نفسه كيف تبع له قاضي يدين عن غيره ويتولى حقوق الناس ويتفتيرها وإجابة هذه النساء كل المخضلات قال تعالى وفقسين غير مبين انظر إلى الواقع طبيعة المرأة إذا جاءت نشنة. ووقفت في وجه الرجل ليس بوجه يا جنوبي إذا جاءت أنا قلت فعلت ما فعلت فعلت أرادت أن تبين خجتها لا تستطيع أن تكمل كلامها بمجرد أن تكون في الشجة تدخل أنت ما تفهم أنت ما تريد أن تلقني لا أريد وإذا تدخل في أشياء خارجة غير مدين يعني لا تستطيع أن يدين هذا ليس في منقصة المبعنة المريدة من لا هذه القضيعة تكوينها هكذا خلقت بالضعف اللي بفيه بقطة الأنوثة وحنام الأنوث اللي تحترق عجل لتكون ذا الرجل وتكون كما شاء الله عز وجل بفيه يشرفها ولا يشيرها لما خلقة الله على شيء في الله لو عمنا صفحاً رعيش مياسة يعني بيبنا عيده هل عيد المخلوق الخالق؟ معنى انه إذا عاده كان عاد الخالق للعياذ الله ولذلك لا يستهدئ والرسل ولا يجزئ حدا بهذا إن النهود هذا صلى الله عليه الصلاة والمسيس على كانت المرأة لا تستطيع أن ينسيها قالوا من المرأة من طبيعتها فجاءت في الشديد لأنها جاءت في حادثة قتلة منجرد أن ترى أي شيء إذا تراها, تراها تصريف وجهها وإذا مستطعت أن تستطيع رأي يدها وضعت يبيها على قرارتها هذا الواقع وما لا تستطيع المرأة أن تتحمل ففكت وجهها وقالت أجوزم حقا وقالت يا ويلتا أقلد وأنا أجوزم حقا فكت وجهها وهي شارة يعني روزة نجم ما في فرحي ولا في فرحي وهي في فرح وقالت يا ويلتا ما تستطيع المرأة هذا تحملها ولا طاقتها تحملها ما تطيع وقال الله ومنذنبوبة طاوية ثم قالوا ما شاء الله تكريم من المرأة الودي الإسلام يؤتيها هذي قاقتها هذي قدرتها عادي هذا الشيء الذي انجبر الله عليه العليه وهذه فطرة فإذا كانت المرأة لا تتحمل هذا الشيء لماذا تحمل مرأة طيقة وذلك تجد المرأة من من رحد الشيء وبجوارها رجل لا يمكن ان توابه الشيء ذي وحدها مباشرة تنطلق إلى رجل حتى الأجيب ذكر رباء الطباء يقول الله إن حتى في توليد النساء لا يكون في رجل في فمنا إذا حدثت مشكل ببوء فقرة ما ينفطيع أحد المرأة فقرة في الله عز وجل إلا بها تترك كل شيء ما تفطيعها لتحملها فإذا ما منعت من القضاء ومنعت من الشهادة هل عين العدل وغين الإخطاء بكثئة المحلوقة قدر وقدرة وطاقة ثم إذا كان الشريعة قالت أني ما تشهد المرأة لوجوه خلال إذا كان هالمرأة لا تتحمل أن ترى الضمان ورد تحمل أن ترى القتل والذرب والأبية والغير في الخدوط حتى ينفيد لنا لأنها رأة المرأة فيها المغرب الغير الغيرة وشدة حتى لو كان من رجل يعدلين أمرأة ليس بسمها الغيرها؟ طبيعة الفطرة وطبيعة الخلقة وحينئذ يكون في نظم الأسداء في الشهادة ومن حفر الخلق في شهادة على الدماغ في شهادة على الخدوط في شهادة على الزنا كل هذا بسبب وجود البعث البعث الخلطي الذي لا تناه فيه فالعاصل يبين على هذا وإذا فجدت هذا فإلا أن كل المرأة لا تطلب الشهادة إلا في الأموال فإن لما قدرت في الأموال قال تعالى قسلت شديدين من رجالك فإن لم يكونا رجلان رجلين فردنوا وامرأتان ممن تردين من الشهادة أم تضل إخداهما أم تضل يعني ثلثة قالوا لأن المرأة المركبة من الشهادة لطبيعتها فطالت هذا له تأثير على العقل والعقل نر من الله عز ومن أقوى من هذا في الأقل الشعوات ومن تورق في الشهوات وصال نصه في الشعوات حجب الله له المراقل ومنذلك أعطل الناس أوراهم من الشعوات ومنهما قالوا خطم الله عز وجل لما نهى الله عن قرنان الفواحش به لحلكم تأتنون لما نهى عن الفواحش خطم ذلك لأنها وسيلة من أجل نفس العقل ثم هو عمسة هي مركبة وجود ونزوج الشعر في هم طبيعتها والذي يؤثر في ترتيجها وفي ضبطها وفي هنا قالوا ما هذا يجب الله هذا الطبيعة جعل الله شهادة المرأة طيب منهابت شهادة التطوات المواحدة وهذا المأصل خطتها فإذا فدت هذا لا تخبر شهادتها إلا في الأمراض أو معقول إلى الأمراض فيه تشهد الرجل والمرأتان استشهد غير جمال المرأتين ولو أن أستشهد النساء من فريدات على المال لو مثلا داع أرضا لابن عامه وأشهد نصرة أربعة صحة صحة وقبل الشهادة لأنه مال وهكذا بالنسبة لغير الشدود ما لا في فيه نصف وفيه شهادة النساء ولو أن أدر عليهم لذا عيوب النساء تحت السيار. والبكارة والضعوبة والحيظ والولادة والرضاع والاستجلال ونعوي تقبل فيه شهادة في المرأة عنه وردر فيه كالمرأة في هذا الاصل في حديث فقرة الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قبل في المرأة على الرضاع وصرت عليه الصلاة والسلام بين الرجل امرأة ايدي هذا قال يا الله جاءت أنت السوداء وقالت أنها أربعة رجلا وامرأتها وهو الرقبة رضا الله عنه وانبأته بنت أبي إيهاب فقال يا رسول الله يعني من يقبل شهادتها فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد طيلا فقبل شهادة المرأة الواحدة ومن هنا قالوا أن الرضاع يخفى على الرجاء الغالبا يكون بين النساء وهذا يسمون الشهادة الخاصة فتقبل شهادة النساء فما لا يطلع عليه إلا, إلا النساء فما لا يطلع عليه الرجاء الغالبا عيوب المرأة تحتكيان بطارة سيودة إذا اخطوها اختلف هل يثيب أو ذكر ويرتقل إما عليها وتقبل شعادتها عند القادة حتى تبير القادة هل يثيب أو ذكر الحيوظ المجيدة في المرأة لا يطلعون المساقر لأن اطلاع الجنس على الجنس خف وأقل ضررا وفكتا من طلع الجنس من اختلاف الجنس لا تقبل شعادتها في غير هذه الأشياء التي ذكرت أولوها نعم ومن أزعاده لن يعيدها هكذا عيدة نوع من عطان وقبل ذوما وما يتحدى المال ما يتحدى المال ما يقول إلا الأموال نعم وما يتحدى ذوما الزيج والأزر والخيار كي ويح وما يتحدى المال من هذا الخيار تقبل ذوما على إثبات الخيار فرجعتك العمارة و... وش... ولم أحبك الخيار ولا مجعلك الخيارة قَنْ بي دعيتني وشترط عليك الخيار قال نو مشترط عليه الخيار قال نو عليك الخيار ثلاثة أيام قال نو مشترط قال عندي شهور فجاء بنيش تقبل شهادة النساء إلى الماء فمو يقول وما لا يطلع عليه الرجال وما لا يطلع عليه الرجال من أمور خفية مهن ذا كان في شهادة المرأة الواحدة قَنْ وَنَقْدِهُمْهُلاً ان لا من مقدم الشاهد اليمين في عيونه القضاء ضمن في القضاء ومن الاساس ومن عندنا تراجع من مقدم الشاهد اليمين ويمين فيما يذكره هذا تقدم لان لم يثبت هذا القلد لان الخشاش القلد يشترط في الجلد من سن اصابه الذين ولا يثبت الديه تثبت الديه لان الديه نديه على حدود القول فرأترد وقل خير أشكت القواب وابدل أدئ لكي المهمين أنه يسبب له ضمان الجنايم يشهده خطأاً وماذا أدئ خطأاً أنه, خطأ أنه ما تكفل لأن إذا ثبت القواب دني عليه ثبوت المال وإذا لم يثبت القواب لم يثبت استخدام المال وإن أثبت بذلك في شركة نتبث المال ذو نعطب هنا اللي نسأل اجتماعهما على أصل واحد لأن يكون أحدهما ضدل عن الآخر كان العمي فإذا فرد المن عن شيء يشترض في الرجال وشهدة المرأة بما ترد شهادةها فيه وما تقبل في شهادة قبلت شهادة رفين تقبل فتقبل شهادة رجلا وعطين تقبل شهادة أربع نسوه على ما فيهما وعلى السبقة آآ مظن المسرود عليه أدى صور من قلوده على زمان لكما مثل تحدي لنادى المال ليه عن السرقة عن السرقة لخلاص القرب فإن البيا ضغل القرب وحينئذ الفرع تابع لأصله لكن هنا استقيم ولم يصلح من جندا تحت الأصل لحين تشهد أنه صار رب شهادة للسرقة بقي ثلاثة سرقة سيارة من نوعه كذا فلانا سيارة فلان مؤكدة وكذا شهد أرضى نسية أن يشارقها فلان فهي عين يثبت أي ضمان هذه السيارة لماذا لأنها مام وفي السرقة ثبوت الحد وثبوت الضمان فإذا لم يثبت الحد لوجود هذا بقي ثبوت الضمان وإذا تذبت المرجع في القلعين ثبت له العوام وتثبت الغيونة بمجرد دعوان نعم ثبت له كما ذكرنا رجل جاء الخلع وخالع امرأته وما اقول خلعت ما خلعتك انت الذي طلقتني اشترقنا بطلع قال لا اشترقنا بخلع وانا اذا قال اشترقنا بخلع الاستحق النهر المردلة فهي تقول لا انت طلقتني اشترقنا بالطلع واختبعوله القادم فجاء النساء قبلت شهادة النساء على اثبات النهر وحين عيون يفوت النام وهو نوفر صلى الله عليه وسلم الله سلم الله وراغت بالشمالة على الشمالة إن شاء الله عزيزان إن شاء الله عدا ندف عاكب صلاة المغرفة في الآذة بيد الله نشاء الله بإذنك وجماله وعظمك بثنانه نزقنا بالمناعة والعمل الصالح ونجعلنا نتعملناه وعملناه خالصا بوجيه كريم وشبني سيكم نفسي بتقوى الله عز وجل خاصة القالة والعلم الذي يجب عليه أن يتقل الله عز من فشر المسؤولية والأمانة لأن هذه المسائل وهذه الأحكام شجل الإنسان أو على الإنسان وما شيء أقبس ولا أعظم بعد الإمام بالله من علم النافئ فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العلم لأوليائه وفتوته من خلطه بعد أنبيائه فما من أحد ما يأخذه بحقه ويقوم بحقوقه إلا رفع الله شأنه وعزه ويسر أمره وشرح صدره وجعل لهم فشم العاقبة والتوفيق ما لم يحفظ له على ذلك والله إما في العلم جنة الدنيا قبل جنة الآخر يعرفهم من يعرفها وهم الذين استقاموا على الطريقة واستقاموا على طاعة الله وعفوا بأهد الله عز وجل وعلم الله أن أي مجلس العلم تجيز أو تسمع فيه أول ما يجب عليك أن تحمد الله وتشكره وأن تحمد الله سبحانه وتعالى أن قيض رك هذا العدل الأمر الثاني أن تعتقد فضل أهل العلم أحياء وأن ماتا على علماء المسلمين وتترضى عليهم أن تذكرهم بالجنون وأن تعلم أنهم ما وقف عالم بين يديك ولا معين بين يديك إلا بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الأئمة من دوامين السلب الصالح ومن تجربتي الشام مخلى هذه الامه تعليمنا فشق شق اليمن عليك كان الله جل جلاله نجع طرفنا من لا حقق من لنا وبن اخش الى ما الشل فاتق الشيبان وتعظيمهم وجلالهم وهو علم مشكم لا يختي تمام الى من منتقصهم من ضمن من تتبع افراطي فلم ينظر كيف تنافرت بين يديه وكلمات هؤلاء العلماء في نجر الدجار وأنوارها بفضل الله عز وجل كيف قامت بنا يديك والله إسم الله ما سيئة عدرا ولا عدفة ولو علمت كن كادب من النشاط وكن عان من المتاعب والسعاد لعلمت عن فضلهم عليك بعد فضل الله عظيمة لهذا أي علم منفر بنا من يديك وأي قول يقال لك فتشيريه بسمع تروحيه قلبك لأن انت فضل وان انت حقا وان انت ان كنت بالحقوق انت احب ان اشك وكنت كما ان ضمنكم اي فان بالوفاء علينا ان نشري بعلماء المسلمين ويعتقد فورا انه يتعبد دائما على الذكر الحسيب والله ثم ما من اعظم الاسباب التي يجد معنا بعد توفيق الله في فهم كلام العلماء وقبته وابدان فاشهد بيني وبين الله بذلك تقديم احد فالذي يتعذب احترام كلام العلماء طالب الان الذي لما يقرأ الكلام او يسمع في مجلس عام يثق بإلمه وكلامه ويتبقى بالقبول ويبدأ بكثيث هذا الكلام وفهمه فإنه يستشعره ويباركه ويبدأ من منطلق القبول لا من منطلق أخراف لأن الأصل أن الجاهل يتقدم بسلاح طالب علم ويجرب ما يجفل هذا لا هذا لماذا قال هذا أولا افهم ما يقال لك وحف عن ربينه وتلقى العلم بوعي فهم ثم بعد ذلك يؤهلك الله إلى مرهد في المناقشة لأن جاهل يتعلم كل أن يتكلم فلوحفظ كن طالب أنه مكانك مندى على هذا لأنه نطلب العلم من إذا تألم شيئا انطلب على أهل العلم فتجد وقرأ في الكتب يقول الله أنا حضرت زاد المستقنع فإنه يبدأ بالكتب ويقرأ شيئا لا يعرفه ولم يقرأ العنشوخي يبدأ بنعضه ورده وهزمه وعليه يبتق الله عز حتى لا يكون يعلمه وبالا عليه من جاء ناقدا رجع فاقدا ولمشروب من شرد وعظم الخدمات خلما نزل وعظم النسحة والملحة والعطية عطية القلب ولذلك على النسلم أن يعرف أن يعد في الصدم العلماء من الثلاث هذه الكتب لو كنت تعلم أي زمان كتبت في هذه الكتب فيما كان يتغربون من أوطانهم يساجرون عن, عن دلدانهم في جور جور مشد وخوف ورهدة وذنب لا علمهم إلا الله عز يا هذا إن وجدت كلمة بسيطة تجر عبارة فألم أنها صدرت من العالم إلا وراع ذلك أمور وراعها مرة في الله عز ما وضعه لك بنا كتاب الله يرز على سمك الله وما وضعه لك بنا كتاب الله يعني شخص لك وما وضعه لك بنا كتاب إلا لألك أن تذكراه بعد موكي فتترحم عليه وتستغفر له لألك أن تكره بالجميع هذا الكتاب الذي تخلوه للدرس للدرس وهذا النت الذي نسوح تشخلك بنا كم ترحمت على العالم وكم ذكرته الله الله إنه من أهل العلم من كان لا يجلس مجلسا إذا اشتغفر لمن كان له صغفرين يلكن كلمة الحرف تحفظ من خذوظ العهد دورك له وإذا أرقم ترى ذلك فاشأل وسترى هذا الشيء يفتر به العلماء هذا الذي ترى من الاشتقار لها هذا الذي ترى من الغفلة يسمى الكتب ومجالس العلماء من الجلوس هذه غفلة الغفرين هذا شهر الصاهيم فلا تكن من الذين لا يقطون ولا تكن من الذين لا يعلنون ولا تكن من الذين لا يخطون الذي عليه ان النبي صلى الله عليه و سلم امر برب المعروف باصل المين نوفما اليكم معروفا ستكافروا فكيف في العروف الى جيناه ازم وكيف بالمعروف تلقى به على النازل وكيف بالمعروف تتكلم به في اصفت الناس وكيف بالمعروف تلع به تراحية الأولى من جيمة كيش كافئأ اهلا قمروا لكم نتؤه والبكر بالجميع والترضي ما أدركنا أهل الإلم إلا عن الأدب ما أدركان الله عن حذي الأهل والله أمنا والله كما تقرح قلبي وكما تقلم أشينا أراء ناسا من خيار طلبة الإلم كان من يتأمر العاش الأجم من الذي يشناه وراء أمر رئيما من أهل الإلم كان أهل الإلم على الترحم والترضي والذكر الإلماء بالجميل وما كنا نسمع اللمز والغمز والاحتكار ومسيان أهل الفضل هذه الجعوة العظيمة والسلمات الساقطة الهابطة التي تنجع فقة الناس وعلمائها أعرض عنها لأن الله يقمر في الأراض عن الجاهدي وإياك فين إياك ان تستخص بحقوق الإلماء خاصة لبى الأمة وإياك ان تبق عليك الدنيا حتى لا تجد إلا مثال بالإلماء ومناقشاً إرماء العزيز الظلمات ضط النفسك إن أسن الناس أن تأثن وإن أساعهم تجتمل الإساعة وتتغفق ويقوم هذا العلم قائداً لكي لا نرضى في الله لكن نثمنا غالياً وذلك أنك هم تكون بإذن الله على ذلك إلا بعد توفيع الله عز وجل أولاً وآخراً وثانياً إن تخلص على أما تدام لهذا إلا قولنا الله عز وجل أمر مع أم من أحد بهذا المشاعر ما شبه لكن يوجد لائل في دلوقتي دلوقتي. نشد السلوة لكن ليس لذي قدلناه هل يمكن أن يكون غيور وأن تكون عنده غيرا لا يمكن أن يكون أحدا ينفس علماء الأمم من يزري بهم ولي تخبل ذلك ومن يسون عذنه لأن الزنان قد حسد وأسلحة غربة ولا يكون دين غريبة إلا دي إلى أسلحة العلماء غردة فتوبى من غردة اللهم رحم غربتنا اللهم رحم غربتنا ولكن هل لمر غريبة جاء في كتب رحمه الله طيب لا تنقص مقدر العلمان ان الحال ما بد ان يبين وعنده يشير انه ظالم اذا جمع على قاعدة وعاصل نبد ان يقرده ومن تجد انه ظالم العذر لكن ليس كل عذر يقبل فهو قد يطع في عامة الناس شيء من هذا منذ أسلين ومن ثلاثة لكن نخيذ الاصل لا تعتبر التهم ومجد للغض الا اذا قويت وان هذا فلا ترد الشهاده بالنص الاثنى بان ما جاء في حرمه الشهنه تكون اكثر في في شهاده الشاهد انا ذكرهم في السنه العظيمه وطلب الحدود لي الله بعد أن ذكر ان شهاده العدو لا حكم الباطل العدل والذي مشهور بان النساء تصيب الرجل ويسمى عليه بالشروط ان هو شر حينها شاب حادث على خلاف أو غسم حينما صار خير له فحين يجب يثوت أنه أدو وأن هذا يسمونه دلالة الظاهر على الباطل وقاله صلى الله عليه وسلم إنما أمرك أن أخذ بظواهر الناس فإذا يجب رجل أصابه مطرور فوجدنا شخصا سرش وسوء بهذا بالعلم أنه عدو منه ومهنم يستطلق الشكر وبلغ عنه لا يمكنهم شخص يظلم ويؤذيه ويبتهد ومباغي متبع عليه ما يسوء ويعيق عن أذواته يتسجد لله خاتر ان الله قطعه جدادا طبعا نظر مسني يمكن ان تقبل لكن المسني سعد ان تقبل لكن اذا كان عنه وشكر الله هو يعني داعه ضرر من هذا الرجل رجل مني يؤذيه وداعي مني يؤذيه كم حصل بهذا ورعنا سبب على لا حب الله جعل بالسمه قال ان منزله حتى لا تكلم العدو فكيف اذا كان ابدا فرقه بنعمه الله عليه ان يعني تم على بني اسرائيل بذل بهذا البلاء ان شرعهم انتصار على العدو حين كان هناك ادى عن ظلم اذيه وترك الانسان بالعجل مشقدر ويرى اكثر فيه انما تؤثر اطعامه في افخ الشهاده ان كان صالحا حقك مثلا عن تفرح أن عدوك يكذفه الله عنك ولا كان من عن السنان عندك جار سوء مؤذي يبتهمك للباقب يكون بعرضك يبتهمك في عقيدك ثم أصابه بلا وخطأ الله دابره عنك فإذا رحكت أن الله سبحانه وتعالى أزاحه عنك هذا الهم هذا ليس سبب منقص لك هذا شغل صلوه الله عنك لكن إنه ثبث عن الإنسان أنه فرح وقتم ثم فيه شبهة الأداوة يثبث عنه أنه عدو مسألة الحكم من نجيز ومن نجيز هذي أخرى لكن المسألة ما يهن الضعب ضد ما دائكم نشوكم للإنسان أغير نشوكم ألا إننا نتبع نفسنا إن شاء الله رزيزي وجلالي إن يتغلنا برحمة أن يشينا ما بأكل مننا اللهم أنت الله لا إله إلا نسأل في هذه الساعة أن تصبح شعابي برحماتك ومغفراتك اللهم التامنة الكامل على قبول من علمنا وأددنا وأرسنا إلينا من مشاعثنا ال ال اسم من التبوره. اللهم لافر ح كل الله من وصلهمح والله منتبهم الله من الطب الله من الطبة ووكشف فيرات كبعد عن خطعاات اللهم م في وس مع من جمع جووج ف لا إلى عمان أيله اللهم ف الله لا إلىله أن في ثم خ دزية مععلم في تعين والحد في تديبه ومشهداً في جنانته تأخذوا يا قيوم إفع درجاتي كرش الخطيئاتي وموّل قدورهم وشعود أنهم تعلم الأجر والسوار في العقبة والمآب يا شريع الخشاب من لا اله الا الله اللهم ان الله حق وما نستطيع ان نساعد حقوق فان ليس لنا ذلك تمام من, من وصف وبر اللهم تمام من وصف وبر اللهم تمام من وصف وبر اللهم احسن خاتمه لاخيائهم اللهم احسن خاتمه اخيائهم لا احسن خاتمه اخيائهم وتعلم كل هم من فرجه وكل ضيق مخرجه وكل ضامنه عافيه تبشر ان يا فاتر الأرض والسماء اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أخياء منهم الأموات اللهم يفرد كروبهم اللهم ينفس كروبهم يفرد همومهم وغموما يشرح صدورهم ويسر أمورهم ببنا ذلما انفسنا وإنهم تعذرنا وتحنا لنكون من من الخاسرين وستعذر الله ولا توب إلي. Is-ehrin l-laha netizi ileyh-sibhama rabbik rabbi rizyeti anna, sezun, selam,